الحمد لله الحمد لله رب العالمين والرحمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد مضى معنا في الدرس السابق باب المجرورات حيث قال المصنف رحمه الله باب يخفض الاسم اما بحرف مشترك وهو من والى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه حيث ذكر المصنف رحمه الله ان الاسم يجر او يخفض بحروف الجر بحروف هذه الحروف تنقسم على قسمين او الى قسمين حروف مشتركه بين الاسم الظاهر والاسم المضمر وهي من والى وعن وعلى وفي واللام والباء وإما أنه يخفض بحرف ليس مشتركا بين الظاهر والمضمر إنما هو خاص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاء هذه التي تختص بالظاهر منها ما يختص بالنكرات وهو رب ومنها ما يختص بالزمان وهو مذ ومنذ ومنها ما يختص بلفظ الجلالة وهو لا الواو واضح ومنها ما يختص بلفظ الجلالة وهو الواو ومنها نعم هذا أهم ما تناولناه في الدرس السابق ومن حيث بناؤها أو تركيبها فتنقسم إلى حروف مؤلفة من حرف واحد ومنها ما هو مؤلف من حرفين ما هو مؤلف من حرف واحد كالواو والتاء والباء والكاف ومنها ما هو مؤلف من حرفين كمن وعن وفي ومنها ما هو مؤلف من ثلاثة أحرف كرباء وعلى وإلى ومنها ما هو مؤلف من أربعة أحرف كلعل وهي تنقسم إلى كذلك إلى ثلاثة أقسام من حيث الأصالة والزيادة والشبه بالزيادة أو الشبه بالزيادة حروف أصلية وهي أكثر المذكورات وحروف شبيهة بالزائدة وهي لعلّ عند من لا لعل عند عند عقيل رب شبيه بالزائد وهذا عند أكثر العرب ولعل و هم عند بني عقيل نعم ومتى عند عنده ذيل إذن هذه الثلاثة مذكورة طبعا لعل أشهر من من متى لعل لا أشهر من متى و يعني وهذا لا يقاس يعني فلا يقاس متى عنده ذيل على سائر على سائر العرب يعني يعني حينما تؤلف كلاما لا تأتي بمتى كحرف جر ولا تأتي بلعلك كحرف كحرف جر حينما يقال هذا على لغة بني فلان فيبقى الامر لهم فقط لانهم ليسوا باكثر العرب فمتى لا تكون حرف جر ولكن اذا استعملها هؤلاء كحرف جر لا نتعدى كلامهم الى الى غيره فلا يقاسوا عليها لا على على لا على متى كذلك كي كي ذكر المصنف رحمه الله في شرحه أنه لا يجر بها الا ما الاستفهاميه وهذا لم نذكره في الدرس السابق لا يجر بها الا ما الاستفهاميه فاذا دخلت على ما الاستفهاميه فيقال كيمه كيمه اي لما كما تدخل عليها اللام فاذا دخلت كي على ما الاستفهاميه فانه يحذف الألف من ما الاستفهاميه ودائما ما الاستفهامية اذا دخلت عليها حرف الجر تحذف ألفها عما بما فيما ونحو هذا ومنه كيما ويؤتى بالهاء للسكت وتصير ما اسم استفهام في محل جر بكي وكذلك موضع لم يذكره مصنف رحمه الله في هذا الكتاب وربما ذكره في كتاب آخر أن كي وهو الذي ذكرناه في الدرس السابق ان كي تدخل تكون حرف جر للمصدر المؤول من ان المضمرة والفعل المضارع الذي يأتي بعدها جئتك كي اتعلم جئتك كي اتعلم فكي حرف جر اتعلم فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد كي ونصبه الفتحه الظاهره على آخره والمصدر المؤول من ان المضمره والفعل, والفعل المضارع في محل جر اسم مجرور بكي والتقدير جئتك كي العلمي أي جئتك للتعلمي عفوا جئتك كي تعلمي او جئتك للتعلمي فتصير واضح كي تصير حرف جر يفيد التعليم وقد مضى هذا إذا هذه اهم المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في الشطر الأول من باب المجرورات بالاضافه يقول بعد هذا أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد أو من كخاتم حديد أو في كمكر الليل وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف إذن قوله رحمه الله أو بإضافة اسم على معنى في بإضافة اسم على معنى فيه معطوف على قوله يخفض الاسم إما بحرف مشترك إما يخفض الاسم إما بحرف مشترك أو مختص بالظاهر أو بإضافة اسم على معنى في أو بإضافة الوصف إلى معموله واضح الان إذن قوله أو بإضافة اسم معطوف على قوله فيما سبق أو مختص بالظاهر يخفض الاسم إما بحرف مشترك وإما بحرف مختص بالظاهر وإما بإضافة اسم على معنى اللام وإما بإضافة الوصف إلى معموله هذا واضح إذن نقدر هنا فنقول يخفض الاسم بإضافة اسم على معنى اللام على معنى اللام. اذن يجر الاسم بالإضافة يجر الاسم بالإضافة بإضافة اسم إليه وهذا باب الاضافه وفيه من المسائل الشيء الكثير بل ان كثيرا من المتحدثين باللسان العربي لهم أخطاء مشهورة في هذا الب في باب الاضافه ربما ياتي ذكر بعضها في ثنايا شرح كلام المصنف قال أو بإضافة اسم أي إلى الاسم الذي يخفض بإضافة اسم على معنى النا الإضافة قبل الشروع أو قبل تتمت كلام مصنف الإضافة على نوعين إضافة معنوية وإضافة لفظية الإضافة المعنوية هي الأصر يؤتى بها إما للتعريف وإما للتخصيص إما لتعريف المضاف وإما لتخصيصه يعرف المضاف إذا أضيف إلى معرفة فيكتسب التعريف من المضاف إليه أو يكتسب التخصيص من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه نكرا فتقول رجل صالح عندنا هذا رجل عفوا رجل علم عندنا رجل علم عندنا فعلم نكرة ورجل نكرة رجل اكتسب شيئا من التخصيص بإضافته إلى العلم فهذه إضافة تخصيص ورجل العلم عندنا واضح أو رجل المسجد عندنا أو رجل قرية عندنا فهنا اكتسب رجل ماذا التعريف من اضافه من إضافته إلى الاسم العلم آه الى الاسم المعرف بال طبعا هنا كذلك شيء من التفصيل نقول إذن اضافه هذه ماذا الاضافه على نوعين الاولى معنويه الثانية لفظيه هذه هي العصر لماذا لانها يؤتى بها لي يكتسب المضاف تعريفا او تخصيصا يكتسب تعريفا اذا هذا المضاف هذا المضاف اذا كان المضاف اليه اليه ماذا معرفه غلام غلام زيد فغلامنا اكتسب التعريف إضافة الى الى زيد واضح ويكتسب المضاف تخصيصا يعني ما معنى التخصيص يعني يزول عنه شيء من التنكير نقول مثلا غلام هذا غلام مكرة لكن إذا أضفناه إلى زيد ماذا اكتسب التعريف صار ماذا معرف معروف لكن قد الحالة الثانية يكتسب التخصيص التخصيص ليس تعريفا ولكنه ماذا ينقص منه التنكير هذا معنى التخصيص ينقص منه ماذا التنكير. فتقول مثلا غلام غلام عمل عندنا إذن غلام عمل عندنا فخصصناه هذا التخصيص يبعده عن التنكير ويقربه من التعريف لا يكسبه تعريفا واضح الآن كذلك قد يضاف قد يضاف النكرة أو المضاف هذا يضاف إلى محلى بأل يعني معرف بأل ولكنه لا يكتسب تعريفا. يكتسب ماذا؟ يبقى ما يكتسب تخصيصا. وإن كان دخل على وإن كان قد أضيف إلى ما إلى ما ليس معرفة إلى معرف بأل أو محلى بأل لأن أل قد تكون للتعريف وقد تكون للجنس. للجنس أي جنسية يعني ليس فيها تعريفا أو ليس فيها تعريف محظور بالتالي يكتسب هذا تخصيصا هذا ليس محظور الان لكن للإشارة إليه فقط إذن هذه الإضافة الإضافة المعنوية وهي التي بها المصنف رحمه الله إما أن تكون بمعنى اللام الملكية وهذا هو الأكثر وإما أن تكون بمعنى من أي البيانية، وإما أن تكون بمعنى في الظرفية، وهذا سيأتي. هذه بعض المسائل التي ستعيننا على فهم كلام المصنف رحمه الله. قال أو بإضافة اسم على معنى اللام، معنى اللام قال كغلام زيد. كغلام زيد الان غلام زيد هذا غلام نكره اضيف الى زيد فجر زيد بالاضافه باضافه غلام اليه إذا لاحظوا ان زيد قد صار ماذا مجرورا لماذا جر لاننا اضفنا اليه اسما حتى لنخرج من موضوع الباب وهو الجر بالاضافه قال او باضافه اسم على معنى اللام اين الاسم الذي اضفناه هو غلام نعم اضفنا غلام فغلام هو المضاف اضافه انا ماذا اضفت الغلام اضفته الى من الى زيد فزيد مضاف اليه الغلام والغلام مضاف الغلام اسم مفعول مضاف اسم مفعول والمضاف اليه يعني مفعول له هذا العمل ف فالمضاف هنا هو غلام اضفنا غلام الى زيد فجر زيد باضافه الغلام اليه هل هذا في اشكال جميل الان اذا زيد جر لاننا اضفنا اليه ماذا غلام هذه الاضافه بين الغلام وبين الزيد نحن عندنا الاضافه على ثلاث انواع في المعنوية اما بمعنى اللام الملكيه او في او من غلام زيد بمعنى ان الغلام ملك لزيد فهي بمعنى اللام فتقول غلام لزيد غلام لزيد هنا نكتب غلام ها غلام زيد هذه إضافة بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام بمعنى أننا لو نغير التعبير فيصير ماذا؟ غلام ننزع إضافة ننون لأننا ذهب بسبب إضافة غلام لزيد هذه اللام لام الملكية أي غلام ملك لزيد هذا معنى بمعنى اللام مفهوم الان غلام زيد كتاب المعلم اي كتاب للمعلم قلم الطالبي اي قلم للطالب اي ملكه هذا واضح قال رحمه الله او كا او من من البيانيه من كخاتم حديد كخاتم حديد خاتم حديد بمعنى أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف أو من جنسه جنسا للمضاف خاتم حديد خاتم حديد اولا حديد اكتسب الجر صار مجرورا لماذا لأننا أضفنا إليه الخاتم دائما إذا أضفنا اسم إلى اسم الاسم الثاني يجر ماذا يصير مجرورا هذه الإضافة هنا بمعنى في بمعنى الظرفية عفوا بمعنى من لاحظوا أن الحديد ها ها جنس للخاتم الخاتم من مضم الصنع من الحديد وهذا له ضابط ضابطه اننا نستطيع ان نخبر عن المضاف بالمضاف اليه يعني هذا المضاف اليه يمكن ان يكون خبرا والاول يكون مبتدا خاتم حديد واضح خاتم حديد خاتم حديد إذن حديد ماذا حديد خبر عن الخاتم خاتم حديد أو الخاتم حديد أو ذهب أو نحو هذا إذن فحديد يصح أن نخبر به عن عن الخاتم عن المضاف هذا مضاف إليه مضاف إليه وهذا مضاف أضفنا الخاتم إلى الحديد فالحديد اولا يصير مجرورا لأننا أضفنا إليه اسم واضح الآن فهذا مضاف إليه وهنا معنى من يظهر في خاتم نحذف الاضافه حينما نحذف الاضافه نرجع التنوين لأن التنوين والاضافه لا لا يجتمعان فيصير خاتم هل نقول خاتم لحديد هذا ليس بمعنى اللام واضح الان ليس بمعنى اللام لان الحديد ليس الخاتم ليس ملكا للحديد انما هو من الحديد فهذا معنى من فنقول خاتم من حديد من حديد هذا معنى ماذا؟ معنى من البيانية أي بينت لنا نوع الخاتم قال رحمه الله اين هو؟ نعم قال أو في كمكر الليل في هذه تسمى ظرفا أو حرف ظرف حرف جر يفيد الظرفية إذن في كمكر الليل مكر الليل مكر الليل طبعا هذه امثله ناقصه هذا فقط للتسهيل والا ليست مسوقه كجمل مكر الليل مكر الليل يمكن أن تقول مكر الليل اشد واضح مكر الليل هل هي بمعنى اللام؟ هل مكر الليل لا هل هي بمعنى من مكر من الليل لا بل هي بمعنى في اي مكر في الليل مكر في الليل حينما نحذف الإضافة ننوّن مكر في الليل الليل هذا ضابطها ماذا؟ أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف المضاف إليه يكون ظرف للمضاف مكر في الليل الليل هذا ظرف للمكر وعاء له هذا معنى الظرفية هنا إذن اولا الليل جر لأنه أضيف إليه ماذا مكر مكر الليلي اي الليل مضاف إليه مجرور لماذا لان أضفنا إليه اسما بمعنى أو على معنى في هذه أنواع الإضافة في اللغة العربية أو في اللسان العربي الإضافة المعنوية هنا قال كخاتم حديد او في كمكر الليل وتسمى معنويه هذا النوع من الاضافه اذا كان بمعنى لا او اذا كان بمعنى من او اذا كان بمعنى في تسمى اضافه معنويه لماذا قال لانها للتعريف او التخصيص هذه الاضافه التي ذكرها المصنف رحمه الله اما ان تكون للتعريف وإما تكون للتخصيص للتعريف كقوله غلام زيد فقد اكتسب الغلام التعريف باضافته الى الى زيد واضح وقد اكتسب الخاتم التخصيص باضافته الى الحديد خاتم حديد صار مخصوصا بالحديد خرج الذهب خرج الفضه خرج النحاس اذا اختص بماذا بالحديد ولم يكتسب تعريفا لأن الحديد اصلا نكره حديد نكره اولى نكره لم يعرف أو مكر مكر الليلي مكر الليلي اكتسب ماذا تعريفا اكتسب تعريفا ويمكن ان يقال في مكر الليل انه اكتسب تخصيصا اذا كانت ال بمعنى الجنس إذا كانت ال للعهد الذهني او العهد الحضوري واضح فقد اكتسب مكر ماذا تعريفا لأننا خصصنا ليلة بعينه إما حاضرا في الذهن وإما نحن حاضرا في العهد نحن فيه يعني تقصد ليل هذا الليل ليل هذه الليلة واضح ها؟ وإما إذا أردت ليلا مطلقا هكذا فهو ليل اليوم وغدا وبعد عدن إلى أن ينظرنا عنه فتقول قد اكتسب تخصيصا لأنه ليس معرفا فأل فيه للجنسي قال وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيصي إذن هذه ماذا هذه ماذا الإضافة المعنوية النوع الأول الإضافة المعنوية في شرحه قبل أن نأتي إلى لأن في الشرح ربما يكون في إشكال من قرأ الشرح هل فهمت الصور هم أنسى أقرأ لا صرحه قال رحمه الله لما فرقت من ذكر المجرور بالحرف فرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين أحدهما لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمول لها ويخرج من ذلك ثلاث صور أولا قبل ذكر الصور قال قسمت المجرور بالإضافة إلى قسمين أحدهما وهو القسم الأول المعنوية الإضافة المعنوية ألا يكون المضاف دائما تابعوا حتى لا يختلط عليكم الأمر بين المضاف والمضاف إليه قال ألا يكون المضاف عندنا ماذا مضاف مضاف ومضاف إليه مضاف ومضاف إليه اولا قال ان لا يكون المضاف صفه صفه ما معنى صفه يقصد بها ان لا يكون المضاف مشتقا يعني ان لا يكون المضاف وصفا يعني مما يعمل عمل المشتقات التي تشتق اسم الفاعل ان لا يكون المضاف اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفه مشبه لا يكون احد من هذه هذا القول الأول هذا معنى قوله صفة و والمضاف إليه معمول لها ولا يكون المضاف إليه معمولا لها يعني الأول لا يكون صفة والثاني له الذي هو المضاف إليه لا يكون كذلك معمولا لها قال وهذا ويخرج من ذلك ثلاث صور إحداها أن ينتفي الأمران معا يعني الاول لا يكون صفه والثاني لا يكون معمولا له لا. لاحظ هذا لا يكون صفه وهذا لا يكون معمولا له كغلام زيد غلام زيد هل غلام صفه هل هو اسم فاعل اسم مفعول لا هل هذا معمول له ليس معمولا له هنا قضيه المعموليه ليس الذي يعمل الجر قضيه المعموليه هل هذا فعل ووقع عليه أو قام به هذا الذي يقصده المصنف رحمه الله وإلى قضية المعمولية أن هذا عمل في هذا ليس هذا المراد وإلا هذا عمل في هذا الجر واضح؟ إذن قال هذا القول الأول هذا الصورة الأولى قال الثانية أن يكون المضاف صفة يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة أن يكون الأول المضاف صفة ولا يكون المضاف اليه معمولا لتلك الصفه ككاتب القاضي كاتب القاضي راح كاتب القاضي هنا كاتب اسم فاعل أليس كذلك اسم فاعل الآن فعل الكتابة هل وقع على القاضي لا هل قام به القاضي لا إذن هذه إضافة معنوية تعريفية كاتب للقاضي واضح الآن كاتب للقاضي، واضح كاتب للقاضي، إذا ليست على آآ آآ ليست هذه القاضي ليست لم يقع عليه في الكتابه ولا أنه فاعل لها. الثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة ضرب للص، لاحظ ضرب للص. ضرب النص ضرب ماذا هذا الضرب ما هو مصدر هل المصدر مشتق هل هو وصف المصدر لا المصدر جامد المصدر هو اصل المشتقات يعني المشتقات تخرج من المصدر يخرج منه الفعل ضرب ويخرج منه الضارب والمضروب ونحو هذا مفهوم اذا اس ضرب هذا ليس وصفا لانه جامد لانه ماذا هو اصل المشتقات لكن الضرب هذا هل وقع على اللص ضرب للص هل وقع عليه وقع عليه إذا اللص معمول للضرب واضح الآن ضرب للص الآن هذا اللص ضرب هذا لمعنا من وقع على اللص إذا اللص معمول للضرب مع أن الضرب ليس ليس صفة ليس وصفا واضح واضح الآن إذا هذه ضرب للص هو ماذا هو من باب من باب الإضافة المعنوية من باب التعريف بالضرب أنه ضرب لللصي مفهوم ضرب لللصي ليست بمعنى مين وليست بمعنى في إنما هي بمعنى بمعنى لم ضرب لللصي إذن هذه صور لل... التي ذكرها المصنف رحمه الله قال وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية تأمل جيدا قوله رحمه الله ويخرج من ذلك ثلاث صور ماذا يفهم منه ماذا يفهم منه أن هذه الصور مستثنات منها وهذا ليس مرادا إنما مراده أن هذه الصور ماذا معبرة عن الأولى يعني لا هي هذه الثلاث صور واضح الآن إما أن يكون الأول صفة ليست عامله في المضاف اليك هذه الصوره الاخيره اما ان لا يكون صفه الا ان يكون صفه والثاني وما بعده ليس معمول له واما ان يكون معمول له وليس صفه واما ان لا يكون صفه ولا يكون معمول له اذا هذه الصوره الثالثه نفهم اذا واكثرها واكثرها هي الصوره الاولى في هذا الباب أكثرها هي الصوره الأولى أن المضاف لا يكون وصفا والمضاف إليه ليس معمولا لهذا الوصف لهذا الاسم الذي قبله يعني هو ليس وصفا وكذلك ليس معمولا معمولا له إذا هذا الإشكال فقط الذي اردت أن انبه عليه وهذا يؤكده قوله في الشرح رحمه الله وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية يقصد هذه الصور ثلاثة وذلك لأنها تفيد امرا معنويا وهو التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة كغلام زيد والتخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة ثم إن هذه الإضافة على ثلاثه أقسام أحدها أن تكون على معنى في وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف إلى آخر ما قاله رحمه الله نواصل في شرح كلامه حيث قال في المتن قال أو بإضافة الوصف إلى معموله أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف أو بإضافة الوصف الآن الأول لم يكن؟ لم يكن وصفا وإذا كان وصفا فإنه ليس ليس عاملا فيما بعده نحن نتحدث الآن عن المضاف انتبه ها. قال الآن بإضافة الوصف المضاف ماذا يكون يكون وصفا وصفا عاملا في المضاف إليه هذه أين تختلف المعنوية عن اللفظية مضاف مضاف إليه في المعنوية في المعنوية المضاف إذا كان وصفا فإنه لا يعمل في المضاف إليه إذا كان وصفا فانه لا يعمل في المضاف إليه. الأصل أن لا يكون وصفا وهذا الأكثر إذا كان وصفا إنه لا يعمل في المضاف إليه ككاتب القاضي واضح في المض... فالإضافة تكون للتعريف أو تكون ل... للتخصيص هذا في الأولى مفهوم. المضاف مضاف إليه المضاف إما أن يكون وصفا وإما أن لا يكون وصفا إذا كان وصفا ينظر هل عمل في المضاف إليه أو لم يعمل إذا كان يعمل فهو من باب الإضافة اللفظية إذا كان لا يعمل فهو من باب الاضافه المعنويه هذا إذا كان وصفا إذا لم يكن وصفا فهو ماذا فهو ماذا اضافه معنويه مباشره واضح يعني الاضافه المعنويه والاضافه اللفظيه يختلفان في ماذا في الوصف المضاف إذا كان وصفا اذا لم يكن وصفا هو اضافه معنوية إذا كان وصفا ينظر هل عمل في المضاف إليه أو لم يعمل كضرب اللس إذا كان كضرب اللس واضح الآن آه, آه عفوا الضرب هنا ليس وصفا إذا كان وصفا وينظر هل عمل فيما بعده أو لم يعمل إذا عمل فهو إضافة لفظيه إذا لم يعمل فهو إضافة معنوية الآن قام رحمه الله أو بإضافة الوصف إلى معموله لم يقل الى المضاف اليه قال الى معموله لان قضيه العمل هنا ماذا لا بد منها لا بد منها قال كبالغ الكعبه آه لاحظ بالغ الكعبه بالغ الكعبه الان بالغ هو هو بالغ الكعبه بلغ الكعبه هل الكعبه معمول لبالغ او لا الكعبة بالغ معمولة هؤلاء نعم الكعبة معمولة لبالغ بمعنى أن فعل البلوغ وقع على الكعبة بنغ الرجل الكعبة أو بعبارة دق بنغ الهدي الكعبة بنغ الهدي الكعبة بنغ الحاج الكعبة أي وصل إليها الآن الكعبة معمولة لبالغ لا معمولة وقع عليها فعل البلوغ إذن هذا بالغ مضاف هو هو وصف أو لا وصف اسم فاعل مضاف إلى الكعبة فهذا من باب الإضافة اللفظية وليس من باب الإضافة المعنوية بمعنى أننا لم نرد تعرف كلمة بالغ ولا ولا تخصيصها إنما أردنا تخفيف الكلام فقط. لان اصله بالغ الكعبة بالغ الكعبه والتنوين ثقيل لان التنوين فيه ماذا فيه نون حرف زائد بالغ في توقف في الغين لكن اذا نولنا نزيد نون بالغ ثم هذه النون ساكنه يعني تتوقف ثم تتحرك وهذا فيه ماذا فيه ثقل فأردنا تخفيف هذا الثقل فاضفنا مباشرة اسم الفاعل إلى معموله فقلنا بالغ الكعبة بالغ الكعبة اولا هنا الكعبة جر وخفض بإضافة بالغ إليها واضح الآن هل اكتسب بالغ التعريف بتعريفنا للكعبة لا هل اكتسب التخصيص لا انما أردنا التخفيف فقط. قال ومعمور الدار معمور, معمور الدار معمور الدار معمور الدار اسم مفعول اسم مفعول اسم المفعول هذا هذه العمارة طبعا العمارة مثلثة عمارة وعمرة وعمارة أيها بمعنى العمران والعمارة والعمارة طيب إذن المعمور الدار عمران الدار هذه عمران الدار عفوا معمور الدار إذن العمران للدار أو العمران للدار هل العمارة وقعت على الدار او لا وقعت على الدار عمارة الدار عمارة الدار هذه العمارة وقعت على على الدار معمور الدار ففعل العمران أو العمران وقع على على الدار فهذا من إضافة ماذا اسم المفعول لـ اسم المفعول لـ الى معموله هل اردنا التخصيص أو التعريف لا انما اراد تخفيف معمور الدار معمور الدار وليش دار ها لو نولنا ماذا نقول معمور الدار او معمور الدار طبعا لا اضافه لا هنا وبالتالي لا جر. هل رفع ام نصب ها ماذا اراد المصنف رحمه الله هل هذا العصر مرفوع نعم معمور الدار ماذا قال مم. لم يقدر الصفه المشبهة نعم واضح الآن الصفه المشبهة قال وحسن الوجه حسن الوجه حسن هذه صفة مشبهة الصفه المشبهة تختلف عن اسم الفاعل في بعض, المسائل معه في بعض المسائل الفرق الجوهر بينها وبين اسم الفاعل أن الصفة المشبهة صفة ثابتة لازمة وأما اسم الفاعل فهو حادث عارض تقول هذا رجل كاتب فكاتب الآن ربما غدا لا يكتب لكن تقول هذا رجل حسن الوجه أو حسن وجهه فالحسن هنا يلازمه الغالب وثامت المعول لازمه ولهذا يقولون الصفه المشبهه واضح الان هي صفه والصفه تكون لازمه في غالب الاحيان له مشبهه باسم الفاعل واضح الان كان هو الذي قام بهذا الحسن ونحوه اذا قال حسن الوجه تقول هذا رجل حسن الوجه هذا رجل حسن الوجه اصله حسن وجهه حسن وجهه هذا مبتدا رجل خبر هذا رجل حسن خبر. رجل خبر لا خبر يمكن ان نقول لا خبر خبر لو قلنا هذا الرجل حسن الوجه هذا امر اخر هذا رجل حسن صفه صفه مرفوعه واضح الان الوجه مضاف اليه والاصل ان يقال كذلك هذا رجل حسن نقول حسن صفه وجهه فاعل لحسن وهو مضاف الهاء مضاف مضاف اليه من عنده إشكال في هذا العالم هذا رجل حسن وجهه حسن صفة لرجل واضح وجهه فاعل لحسن لصفة المشبهة يعمل عمل فعل كانه قال هذا رجل حسن وجهه وهو مضاف والهام مضاف اليه ولو قلنا هذا رجل حسن الوجه نقول حسن صفة والوجه مضاف اليه إذن الوجه معمول لحسن او لا معمول فهو فاعل له الوجه فاعل الحسن من فهم هذا يعني قائم به الفعل قائم به الفعل قرينا تعريف الفعل عند ابن هشام رحمه الله قريناه هو القائم بالفعل او قائم به الفعل يقول حسن الوجه الوجه لا قائم بالفعل أنه هو الذي حسم هذا من هذا قال إن لأنها وتسمى لفظية لأنها لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا إنما لمجرد التخفيف إلى هنا واضح؟ زيد الزيدون كذا ما هو تخصيصاً ولهذا صح وصف هدياً ببالغ مع إضافة المعرفة في قوله هدياً بالغ الكهبة هنا إشكال فقط في كلام مصنف قد لا يفهم قال في القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة ولهذا ايضا ثلاث صور إضافة اسم الفاعل كهند آه كهذا ضارب زيد الآن أو غدا طبعا الآن أو غدا هذا على مذهب البصريين هذا على مذهب البصريين لأن الأصل في اسم الفاعل أنه يشبه بفعل مضارع والفعل مضارع زمنه الآن يعني الحاضر والمستقبل مفهوم؟ ليس زمنه الماضي ولهذا قال الآن أو غدا ليس الضارب زيد الأمس امسي ومنه اختلف في قوله تعالى باسط ذراعيه بالوسيط وهذا في مقام حكايه قصه اهل الكف قد مضت بين البصريين والكوفيين في باسط هل هو الذي عمل في الذراعين أو, أو لا قال او اضافه اسم المفعول كهذا معمور الدار الآن أو غدا واضافه اسم الصفه المشبهه باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه وتسمى إضافة اللفظية لأنها تفيد امرا لفظيا وهو التخفيف ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا وكذا الباقي ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا ولهذا صح وصف هديا ببالغ مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة هدي الحال هنا الآن صفه واضح الان صفة بالغة الأصل في الصفة أن تتبع الموصوف تتبع الموصوف الموصوف هو هدي وهو منصوب ونكره وبالغ صفة منصوبة ونصبها الفتحة على اخره الكعبة مضاف إليه ولكن كعبة معرفة وبالغ اضيف إليها فيصير معرفة فهل يصح وصف الهدي ببالغ كعبة الجواب نعم لأن هذه الإضافة لم تكسب بالغ تعريفا يعني بالغ بقي نكرة مع أننا اضفناه إلى الكعبة بقي نكرة ولهذا صح أن يكون بالغ صفة لهدي لهديا هديا نكرة وبالغ كذلك نكرة فإذا قلت قد اضفناه إلى الكعبة والكعبة معرفه فاكتسب بالغ التعريف من إضافة إلى الكعبة يقال لك هذه الإضافة ليست معنويه إنما هي لفظية لو كانت معنوية لاكتسب بالغ التعريف من إضافته إلى الكعبة وبالتالي بما أنها معنوية لفظية فلم يكتسب التعريف وبقي نكرة فجاز أن يكون صفة هذا مرض مصنف رحمه الله والله أعلى وأعلم نكتب بهذا القدر أسبوع وقادم إن شاء الله نواصل فيما يتعلق المسائل الأخرى بالنكرة آه الإضافة